الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع. تقدم لكم. الحمد إ لله نستعينه و ن س ت ع ب ه ونعوذ بالله من شرور أ ن ف س ن ا ومن نزغات الشيطان وتوليمه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أ ش ه د أن ل ا إله إ ل الله ا وحده لا شريك له في ربوبيته و أ ل و ه ي ت ه و أ س م ا ئ ه و ص ف ا ت ه و أ ش ه د أ ن نبينا محمدا عبد ه و ر س و ل ه يهرسول الله ي ه ر س ل ل ل ر س ل ه ي ه ر س ا ل ي ه ر س ا ي ا ل ي ر س و ل الله ي ه الله ل ا ل يهرسول الله ر س و الله و ل الله ي ه ر س ل ر س و ل الله ي ه و ل الله ي ه ل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس فبلغ صلى الله عليه وسلم الرساله وادى الامانه وجاهد في الله حق جهاده حتى اتاه اليقين من ربه ما ترك شيئا يقرب الناس إ ل ى ربه ويدنيهم منه الا امرهم به ولا شيئا يبعدهم عن مرضاته ويدخلهم النار الا حذرهم ونهاهم عنه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 الحمد لله الذي من علينا بحفظ هذا ا ل ق ر آ ن إ ل ى يوم الدين والحمد لله الذي حفظ لنا س ن ة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إ ل ى يوم الدين حتى لا يكون لنا على الله سبحانه وتعالى ح ج ة نحتج بها عليه سبحانه والرحمن من رحمته التي وسعت كل شيء مما يذكرنا ب أ س ب ا ب الغفله والمسيان والبعد عما خلقنا الله سبحانه وتعالى من أ ج ل ه لا شك ر اننا جميعا نعلم علم ا ي ق ي ن أ ن الله لم يخلقنا عبث ولم يجعلنا ملوكها ذ ا ل ك و ك ب ا ل أ ر ض ي إ ل ا لنقوم بواجب ا ل ع ب و د ي ة لله وحده لا شريك له ولا يخفى علي ولا عليكم ما أ ك د ه الله سبحانه وتعالى حيث قال وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون لا ش ك أ ن الله خلقنا ل أ د ا ء م ه م ة م ع ي ن ة وهي ع ب ا د ة الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له هذا من أ ج ل ه خلقنا الله وهذا الذي هو من أ ج ل ه أ س ب ق الله علينا نعمه ر ا ه ر ة و ب ا ط ل ة ومن أ ج ل ه ا حفظ هذا ا ل ق ر آ ن وحفظ كل ما جاء به الرسول الكريم حتى إ ذ ا قمنا إ ل ى عرسات يوم ا ل ق ي ا م ة لا يجد العبد م ل ج أ أ و م ق ر أ و حجه يحتج بها على الله ل أ ن ه قامت عليه الحجه كما أ ك د الله عن كثير من الناس أ ن ه يوم ا ل ق ي ا م ة عندما ي س أ ل الم ي أ ت ك النذير سيكون الجواب بلى نعم جاءنا النذير فنحن ا ل آ ن لا أ ح د فينا يشك أ ن ر س و ل جاءنا وبلغنا وبين لنا كل ما فرض الله علينا في هذا الدين ولكن العليم الخبير بكل شيء بل من قبل أ ن يخلق آ د م يوم كان آ د م تراب علم الله سبحانه وتعالى كم ذ ر ي ت آ د م من الرجال والنساء ومن هم الذين يمتثلون أ م ر ه ومن هم الذين يحاربون الله ورسوله ويصدون عن دينه ومن هم الذين لا يهتم ب د ي ن ولا يهتم بشيء انما همهم الوحيد الحطام الثاني لذا جاءت آ ي ة من قصارى سور القرآن, القران تحذر من أ س ب ا ب الغفله وتوجه المسلمين وتعلمهم إ ل ى ا ل أ س ا س الذي خ ل ق من أ ج ل ه و إ ل ى ا ل م س ؤ و ل ي ة الكبرى يوم ا ل ق ي ا م ة أمام الله سبحانه وتعالى س و ر ة الهكم من قصارى س و ر ا ل ق ر آ ن من منا لم ي ق ر أ هذه ا ل س و ر ة من منا لا يحفظ هذه ا ل س و ر ة رجاله ونساء كلنا نحفظ الهكم ا التكاثر حتى جرت مقابل ن م كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون ان اليقين لترون الجحيم ثم لترون ا عينا ي ق ي ن ثم لتسالن أ ل ن ت س أ ل ا يومئذ عن النهيين من لم يقرا هذه السوره ة ن ا ك أحد, هذه أحد لم يقرأ هذه لكن م يقرأ الصورة هذه ل هل من تدبر هذه ا ل س و ر ة جيدا وابتعد عن كل أ س ب ا ب له أ س ا ل الله أ ن يرزقنا ذلك حتى نكون بعيدين عن كل اسباب له لكن في ا ل ح ق ي ق ة في الحقيقة اذا ل ح ق ق ي ة رجعنا الى ح ق ي ق ة انفسنا وحسبناها حساب العاقل ن ف س ه نجد معظمنا الهتنا هذه الدنيا بما فيها من الزاد وصار كتاب الله سبحانه وتعالى مركون لا قمه له ولا وسنه الا الله تبع الجمعه كل واحد تمتك الكتاب على راسه او وضع على م ن ص ة قادر ل ي ح ر ف عليه او ق ر أ على موته أ م ا هذا ا ل ق ر آ ن هذا كما أ ك د الله ما سيقوله الرسول يوم ا ل ق ي ا م ة إ ن قومي اتخذوا هذا ا ل ق ر آ ن مهجورا ف ا ل آ ن ا ل ق ر آ ن مهجور ه ج ر ة ما بعدها من ه ج ر ة هذا ا ل ق ر آ ن السبب ل أ ن الهام التكاثر علم العليم الخبير يقول الهاكم التكاثر والرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه ياتي منه حديث من ينبه و ي ؤ ق ب المسلمين ل ق ر ا ء ة هذه ا ل ص و ر ة حديث ما معناه يؤكد م ه الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول ل أ م ت ي ويقول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام لهذه ا ل أ م ة التي هي خير أ م ة إ ذ ا تمسكت بهذا الدين يقول أ ل ا يستطيع أ ح د ك م أ ن ي ق ر أ في يومه وليله ب أ ل ف آ ي آية ا س ت غ ر ب ذلك قال ومن يطيق ذلك يا رسول الله ف إ ذ ا بالرسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام يؤكد له م ويقول الهاكم التكاسل والتعدل لذلك وهي ا ل على م ا ي إذا يتعقل ه الايات ا س ي ك و ن لك الأجل ا ع ظ ي م عند ا ل ل ه سبحانه نتساءل وتعالى دعونا الآن هذا يوم الجمعه ة م ث الحمد ج م ع ة ا ل لله من الله علينا ف أ ص ب ح ن ا في يوم ا ل ج م ع ة إ ذ ا ت س أ ل ن ا منذ أ ن طلعت الشمس إ ل ى هذه ا ل س ا ع ة ما الذي كنا نعمل ما هو كان الهم ما كان التخطيط ما كان التفكير إ ذ ا س أ ل ن ا كل واحد ف ن ا تجد عقله كله يمكن ربما يكون محصور البطن ج تحت الملاح الخضار اللحمه ة مشعار كلمات الأرض طاعة ما أكثر تفكير لكن هل هذا يليق بالمسلم قد غبر بارك الله فيكم هذه ا ل ص و ر ة ا ل ك ر ي م ة التي يؤكد الله العليم الخبير ي ق و ل أ ل ه ا ك م التكاثر لنا نحن أ م ة محمد بكتاب أ م ة محمد ق ر آ ن أ م ة محمد ح ج ة الله على الناس جميعا و ق ر آ ن أ م ة محمد يقول ل أ م ة محمد أ ل ه ا ك م التكاثر هذا ن ب أ العليم الخبير ن ب أ الله العلم ي بكل شيء ربنا يقول انتم في لهم كل العمل بتاعكم دا لعب لكن متى نفيق متى نعرف اننا كنا في لهم ربنا يقول حتى ج ر ت م المقابر ج ر ت م المقابر هي ا ل م ش ك ل ة وكل منا سيزور المقابر ولو ان بعض ا ل م س ل ي ن ذكر ان طائفتين من قبائل العرب تفاخروا لانتم اكثر و ن ح ن و ن ح ن ونحن, ونحن, ونحن فعبد ا ل أ ح ي ا ء و ا ل أ م و ا ت تغلبت الواحد على ا ل ث ا ن ي ة ثم ق ا ل لا إ ذ ا م عبد موتانا فذهبوا عبد فلان فلان من ق ب ي ل ة فلان فلان ف ر ج ح ت ا ل ق ب ي ل ة ا ل ث ا ن ي ة هذا تفسير إ ن ك ا س ح إ ن م ا ما وله أ ي عبره بجناح يوم انما القول ا ل أ ك ي د الذي ذهب إ ل ي ه علماء ا ل إ س ل ا م أ ن هذه ا ل ص و ر ة تذكره لكل مسلم بمفرده و ز ي ا ر ة القبور هي يوم يموت العبد ويوضع في قبره وكل ه مشهد سنمر عليهنا ذ ا سنمر جميعا منا سيروق الموت وكل منا سيوضع في قبره في يوم من ا ل أ ي ا م وينصرف الناس من عنه في ذلك الوقت يكون زائر بالنسبه ة ل أ لاهل ل ق ب و ر أ القبور كل من ه نهايته م من عرف عرف كل دخل القبر عرف نهايته أ م ا أ ن ت الذي تموت أ و أ ن ا لما أ م و ت و أ د خ ل اسمى ب ا ل ن س ب ة إ ل ي ه م زائر زائر جديد زائر جديد في ذلك اليوم في ذلك اليوم ذلك ربنا يقول كلا لو تعلمون عم اليقين لترون ا الجحيم, الجحيم بالله عليكم إ ذ ا كان الله يوقظ ضمائرنا بهذا ا ل أ س ل و ب وعجبا إ ل ى هذا ا ل ق ر آ ن الكريم ي أ ت ي بلفظ بسيطه زرتم د ل دلت على البعث ل أ ن في كلام العرب الزائر ربما أ خ ذ أسبوع مع منزارهم أ س ب و ع ي ن ث ل ا ث ة أ ي ا م ثم يرجع يقول ه ل ا عندنا زائر زائر من برد ا ل ك ل ا ن زائر شهر خمس ساعه يوم ع ش ي ن يرجع وهكذا يؤكد الله أ ن هذا القبر ليس هو ا ل ن ه ا ي ة إ ن م ا هي ز ي ا ر ة ز ي ا ر ة أ ي ا م معدودات يعلمها الله سبحانه وتعالى ر ب انهم يقول إ يرونه بعيدا ونراه قريب يوم ا ل ق ي ا م ة ب ا ل ن س ب ة لله قريب وموتو موتك ب ا ل ن س ب ة لله قريب نموت بعد ان ت ج ل زياره ز ي ا ر ة تنتهي ويرجع إ ل ى ا ل أ ص ل و هو البعث و ا ل م ش و ر لكن في القبر هل قبروك ورهت هل ق ب ر و ك بس ن وانتهت ر و ء ا القضيه ة لا ل ل ا لا لترون الجحيم لترون الجحيم هنا في القبر يا ابن آ د م أ ن ا و أ ن ت سنرى الجحيم ر ؤ ي ة الجحيم هذه أ ك د ه ا النبي صلى الله عليه وسلم في أ ح ا د ي ث صحيحه ان العبد إ ذ ا مات ودفن أ ت ت ك م ل ا ئ ة الرحمن وعادت إ ل ي ه الرؤى وسئل من ربك ما دينك من نبيه ك ربك خلاص ثلاثة أسئلة ثلاثة أسئلة ربك دينك إذا سؤال كثير ما كثير نبيك دينك ي مدى ف سؤال الأسئلة هذا الإجابة الثلاثة على هو هذه لا تنقل هذا القبر إ م ا إ ل ى روضه من رياض الجنه لمن آ م ن واتقى وذاق الله ومات على فتن الخاتمه او صارت حفر من حفر جهنم إ ل ى من طغى وتجبر واتبع هواه هذا مقعدك من النار ويرى م ن ظ ر من منظر جهنم هذا مقعدك من النار وقد ا س ت ب د ر ك الله به مقعدا من ا ل ج ن ة ف إ ذ ا بالقبر روضه من غياب الجنه يرى منظر عشان يزداد ح س ر ا وندامه وقلب عشان يتقطع قلبه للتطريق يرى ا ل ج ل ة هذا مقعدك يا ل ج ن ة وقد استقبلك الله به مقعد من النار ف إ ذ ا بالقبر حفر من حفر ا ل جهنم يا عباد الله يا أ م ه محمد يا أ م ه محمد ع ل ى بالقبر الذي أ م ر ن ا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ندعو الله سبحانه وتعالى ليل نهار في صلاتنا أ ن نتعوده ونبذك من عذاب القبر عذاب القبر هذا لا بد ما ن ه ه ذ ما سنصير إ ل ي ه ثم بعد ذلك يؤكد العليم الخبير ويقول لنا ثم لترونها عين اليقين عين اليقين كما أ ن ك م ا ل آ ن ترون عين اليقين ترون ت م ا م بدون شك هذا اسم علم اليقين عين اليقين؟ عين اليقين اليقين هذا مسجد هذا بشر هذا اسمها ل ر ؤ ي ة ا عين اليقين كما تشاهدوني و أ ش ا ه د ك م سيشاهد الناس نار جهنم ا بما فيها من ث ل ا ث س ل ببعض ا ل ق ط و ا وفيما فيها ك لترونها شيء ل عين اليقين كما أ ك د الله ذلك في قوله تقدست أ س م ا ؤ ه وجاء ربك والملك صفا ص ف ا وجيء يومئذ بجهنم تقودها جبان يسوع وتوضع في المعشر ويراها ل ن ا س علا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الانسان إ ن س ب ح لماذا لا ما الذي يمنع أن نتذكر الان ذلك العذاب القلب والنية لله؟ ما المانع الا ا ل ع و د ة إ ل ى الله ما دامت هذا مصيرنا وجاء ربك والملك صفا ص ف ا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر ا ل إ ن س ا ن و أ ن له ذ ك ر ى يهرب يقول يا ليتني قدمت لحياتك ما الذي يمنعك ا ل آ ن من أ ن تقدم لحياتك من الذي حال دونك التكاثر ا ل ت ك ا ا ث ر ل ل ه م هو الذي ص ا ر ت سببا في أ ن ك لا تقدم ل آ خ ر ت ك ل أ ن ك مشغول ب د ن ي ا وتركت آ خ ر ت ك مشغول ب ا ل ح ط ا م ا ل ث ا ن ي وتركت منهج النبي صلى الله عليه وسلم وقل و يا, يا ليتني قدمت لحياتي لماذا لا, تك... لا تستفيد من هذه ا ل آ ي ا ت كلها و أ ن ت حي هذه ا ل آ ي ا ت تبلى عليك و أ ن ت في بيت الله هذه ا ل آ ي ا ت تسلوها في و ر د ك اليومي تسمع إ ل ي ه ا كثيرا أ م ا سمعت أ م ا سمعت و ج ا ء ر ب ك و ا ل م ل ك ص ف و ا ص ف ر و ج ا ء يومئذ بجهنم أ م ا سمعت هذا يومئذ يتذكر ا ل إ ن س ا ن و أ ن ا له الذكر يقول يا ليتني قدمت لحياتي استمع الى ن ب أ العليم الخبير استمع الى قول الحق عز وجل انطلقوا, انطلقوا الى ن ط ق و ا ل ما كنتم به ت ك ل م و ن انطلقوا الى ظل ذي ث ل ا س شهب لا غ ل ي ل ولا يغني من اللهب انها ترمي بشرر كالقصر, إنها ترمي بشرر كالقصر كانه جمال تنصف ويل يومئذ ا ل م ك ل ل ي ن أ م ا ت م ع ت هذه ا ل آ ي ا ت أ م اما قرأت أ عليك ق ر أ ت ه ا انت بنفسك ما مفعول هذه ا ل آ ي ا ت فيك ما الذي حركته ما الذي أ ح ي ت ه في نفسك ما الانقلاب النفسي الذي وضعته في نفسك ما هو اللهب الهاكم ا ل ت ك ا ث م هو الذي ح ا ل دون فهم هذه ا ل آ ي ا ت ومعرفتها فصارت ت ق ر أ من هنا لا ع ل ا ق ة لها بالقلب ولا ع ل ا ق ة لها بتكوين سمر ا ل إ ن س ا ن في هذه ا ل أ ر ض الله يؤكد لهذه ا ل ب ش ر ي ة جميعا ويعلمها علم اليقين هذا لا لا ما كلام ما ما تعالي ما يوم ينطقون يوم ينطقون فيش فيش فيش فلسفة فيش في فيش دخل إدين بانطرولا هذا يوم لا ينطقون, يوم لا ينطقون. مفيش كلام. مفيش و لا يؤذن لهم فيعتذرون انسيتم هذه الايات أ اليس التربيه أليش السلوك التقييد منهج الم تاخذ اهل الجاهليه الاولى من قسوتهم و شرارتهم جعلت منهم بشر في الارض كانهم ملائكه اما قرات على غيرنا من البشر و كانوا اسوا حال منا في الربا في الخمر في الزنا في الشرك ا ل أ ك ب ر أ م ا أ خ ر ج ت منهم ا ل ا س قال الله عنهم رضي الله عن المؤمنين لذلك الم يرضى الله عنهم ل بعد ان كانوا خساره ل البشر لماذا لانه فهم قراوا القران وفهموه وتذوقوه وعملوا بمقتضاه يا اخوه الاسلام والله وبالله الذي يشغلني في نفسي هو العبد الذي قال آ م ن ت بالله أ ي ق ل ت أ ن ا ل ق ر آ ن حق و أ ن ما جاء به محمد حق و أ خ ذ على نفس عهد ب أ ن ه ينصر س ن ة محمد ثم تجده لا فرق بينه وبين ا ل آ خ ر ي ن في جميع الحياه ا ل إ س ل ا م سلوك ا ل إ س ل ا م انطباع ا ل إ س ل ا م انضباط ا ل إ س ل ا م ي ق ي ن على أ ن الله يرى على أ ن الله يرى وعلى أ ن الموت ات و أ ن ا ل س ا ع ة لا ريب فيها و أ ن الله يبعث من في القبور الذي آ م ن بالدار ا ل آ خ ر ة وسعى لها سعيها سعى سعيها لها سعى ومن أ ر ا د ا ل آ خ ر ة وسعى لها سعيها ف أ ن ا أ ق و ل أين السعي؟ اين ل س ع أ ي السعي ل ل آ خ ر ة أ ي ن المجهود المبذول لنرضي فاطر السماوات و ا ل أ ر ض فهنا ت أ ت ي هذه ا ل ص و ر ة ا ل م ب ا ر ك ة والله يقول ثم لترونها عينا ل ي ق ي ن والرب يقول عنها و إ ن منكم إ ل ا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ي ن ج الله الذين اتقوا اللهم اجعلنا م ن ه م برحمتك يا ر ح م ا ل ر ح ي م ونذر الظالمين فيها ج س ي ا الرسول واقف على الصراط وغناه اللهم, اللهم سلم تذكر تذكر أ ن ك ستمر ستمر على جسر من جهنم على جهنم و من تماشي وهناك الموقف وهناك الخطر وربك الرحمن يقول ثم نلج الذين اتقوا لا سلاح ينجيك ولا شيء إ ل ا التقوى ولا تقوى إ ل ا ب ق ر ا ء ة ا ل ق ر آ ن لا تقوى إ ل ا بفهم ا ل ق ر آ ن لا تقوى إ ل ا بالعمل بما في ا ل ق ر آ ن ولا تقوى إ ل ا لنشر ا ل ق ر آ ن بين الناس د ع و ة الرسل د ع و ة الله ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين عباد الله ب ارى د الله أ عجبا ارى ع ج ب كل ما آ م ن ب م ب د أ يدعو إ ل ي ه حتى الذين آ م ن و ا ب م ق د ع محمود محمد طه ا ا ل آ ن ينادون ويلاطحون ويقولون أ ن ا ل ق ر آ ن المدني لا ص ل ك له بالدين اطلاقا و أ ن ا ل إ ن س ا ن ي ت ر ق ى ي ت ر ق ى يقول الله بني آ د م أ ن انت ممكن بكذا يقول الله ت م ش ي ت م ش ي تبع الله يا أ م ة ا ل إ س ل ا م هؤلاء ا ل آ ن يناصرون د ع ب ت ه م وينشرونها ويعملون في سبيلها كل غالي ورخيص لما ذ ا ل أ ن ه م آ م ن و ا بهذا الباطل ف أ ن ا أ ق و ل أ ي ن الذين آ م ن و امنوا بالله ورسله؟ ا ا هو عمل ل ذ ي آ م ن بالله ورسله ما هو الذين حملوا أ م ا ن ة هذا الدين وقاموا بتبليقها كما بلغها رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلينا أ ن نعلم أ ن ا ل م س ؤ و ل ي ة كبرى وأمر ا لا ل ل ه بد حاصل فعلينا أ ن نتق الله ونحاسب أ ن أ ن ف س ن ا قبل أ ن نحاسب ونتوب أ ن إ ل ى الله و ن ب د أ ص ف ح ة ج د ي د ة مع هذا ا ل ق ر آ ن ق ر ا ء ة تدبر عمل تبيان للناس أ ر ب ع ة أ ش ي ا ء لا يمكن أ ب د ابدا لا يمكن أ تسلم من ا ل م س ؤ و ل ي ة أ م ا م الله يوم القيامه عن هذا ا ل ق ر آ ن إ ل ا إ ذ ا ق ر أ ت ا ل ق ر آ ن حاولت أ ن تفهم معنى ا ل آ ي ا ت ولو بسؤال اخرين ل آ ل أ ن ربك فرض عليك ف ر ض وقال ف ا س أ ل و ا اهل الذكر إ ن كنتم لا تعلمون ما ت ع ل م ا س أ ل وفرض الله عليك أ ن تعمل بما أ م ر ك الله به وفرض الله عليك أ ن تنشر هذا الدين أ ن تكون امين لله لهذا سماها الله أ م ا ن ة وقال عنها لعباده المؤمنين آمنوا لا تخونوا ل ل ر س و الله والرسول. أمين انت ا ل والرسول وتخونوا اماناتكم وانتم تعلمون واعلموا انما اموالكم واولادكم فتنه وان الله عنده اجر عظيم ا ن ت جدوا ا ل ن ه ا ر الاولاد ر ا س المال جذابك شغال الاولاد يقول العليم الخبير انتبه انما اموالكم واولادكم ف ت ن ة و ش ا ل جنه وعلموا ا انما اموالكم واولادكم ف ت ن ة وان الله عنده اجر عظيم اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم <تصفيق> الحمد لله الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم, ولم يكن له كفوا احد واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد أ ن نبينا محمدا ً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آ ل ه وصحبه أ ج م ع ي ن وبعد يختتم الله هذه ا ل ص و ر ة ا ل م ب ا ر ك ة بقوله تبارك وتعالى ثم ل ت س أ ل ن يومئذ عن النعيم حذر الله الله محمدًا محمدًا محمدًا فأطهر فان ب غ ت إ ح د ا م ن ا على الاخرى فقاتلنا في دارنا حتى تبيعنا لكن انت من اول الحي الجماعي لا الروايه بل تقول تجد الحكم على أ ن ك ما لغايه تفاجئين إ ل ى الحق من كان معه ا ح ق تقول على ح ق ومن كان على رافض تقول على رافض م ا ان الكافي ا ل ت ك و ل ومن بلاد نفسك م س ا على القواعد عليها اذ تنكروا هذا ليس بحكم الله ولا بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم ف إ ن بقت احداهما على الاخرى فقالت التي ترضي حتى ن ز ي ل ه ا لله ف إ ن بقت فاطمئن بينهما بالعبد و أ ق ص د الا وعي حب المفسدين هذا ح ت ب هي لكن انا كتاب م ب ا ل لكن ما راي ان يؤثر في اعالم الاسلام دول اسلاميه تؤثر بعض ع ل بعض ان توع ا ل م ل د الحر او تاييد زي الاوزه ي وزي الاوزه ن م ن ب ا ت المسلمين ل أ ن المسلمين اصبح ما بحاجه مواطن م ط و ر ي أ ت ي بعد ان ا ل ا م ة ا ل ا س ل ا م ي ة بذلت شرع الله بذلت حكم الله وراءت ان ا ح ك ا م ا ل ج ا ه ل ي ة ا ح ك ا م الكفار اعطت اليهم من حكم الله سبحانه و تعالى ولدها ا س ا ن من م و صاحب ل ي ه يا ايها الذين امنوا لا يستر ق ل من قول الناس ان يكونوا الخيران I'm <laughs> sorry. اما أُغل أحسر جنس اقسم من, من قبيله اما يوم اقدم من اهل بلد, بلد هذا ليس من دين الاسلام في شيء ورد صلى الله عليه وسلم سلمان الفرنسي ازاله بغير حفار من المدينه ويقول له الأغار هلا تجتمع في الاراضي المقدسه إن ا ل لا تقدس اعلى انما ت ق د س ا ل د ي ر عمله عند عمل لكن ساكن ب م د ي ن ة ساكن في م ك ة ساكن في م ص ر ساكن بين الله كل عمله واحد إ ي ن ا س و ع م ل كلهم ق ا ل ب ت عند الله سبحانه وتعالى أبلها أبوان أبي مرحلو له ساكن ساكن داخلو قالت يدا قالت مكة في في مكة ما أ ادري عنهما سيطلعنا ا ل ل ذ ي ر ا ء ه الله وهذا ي و ل فيكم هذه ت ر ب ي ه إ س ل ا م ي يا ايها الذين امنوا لا يسخر قوم ذو قوم عسى أ ن يكونوا خيرا منه ولا يسالن النساء عسى أ ن يكون و ا خيرا منهن وجهوا ا ل ح ظ ه ملكه ي ن ر أ ن ف س ك م لان الكبر من تبعث بلادهم الى زناه كانما اذا اجبت الى إ ا ل ج م ا ع ة ا ل إ س ل ا م ي ه ولا تمنزوا انفسكم ولا تمنزوا الاوطان بل سيسمون فسوق ب ع ض الرمال و ومن... م ن يوم كنت نصف في ا ل ا ه ن نعم الله تصب عليك شيئا ف ش ي ء طور من طور إ ل ى أ ن خرجت إ ل ى أ ن وضع لك لبنا لا يستطيع أ ح د ا في العالمين أ ن ي أ ت ي بمثله وضع عليك في س د ي أ م ك ل ب ل علم البشر علموا أ ن هذا اللبن فيه من خصائص رب ا ل ع ز ة فيه زي ا ل ف ج ر اللي بيعطوها ا ل م للمناعه ولذلك الطفل في س ت ة شهور لا, لا جدري لا زهري لا ح ص ب ة لا يمكن ل أ ن ه اخذ حصانه ر ب ا ن ي ة في ا ل ل ب ل ما يعني ل أ نضعيف ه نحن من نحن الله عليه عليه. ثم انظر ل ل عليه وعليه ه ثم ا كيف ر ب الى ا ل ل ه ان وصلنا الى ل هذا طعامك و ر انظر ثم الى ط انظر الى شرابك انظر الى, شبابك. انظر الى ما اي شيء امينك؟ انظر الى ع ي ن ي ن اللتين تبصر بهما ح د الدنيا في يأتيك عين الان تخصص عظيم العيوض ان الان اخصاء تخصص تخصص امراض、العيون. عينك ب ع ض ت ممكن يديك عين ت ا ن ي ة تخصص امراض الاذن والحنجره ابتلاك الله بمرض الاذن تعطلت خلاص ممكن يعملك ل ترتيب تسمع الاعصاب س ا ل اذا اصابها شلل وتعطلت ممكن على قديم ت ا ن ي يجي ش غ ل ي ك تشتغل فتح عينك وفهم م ا ل نعم نعم الله عليك في ج ر ي اسمك و ن ياتي ياتي ياتي نعمة ا ل ن و م ت ي ا ت ي ت ي ياتي و ا ت ي ياتي ياتي ي ا ل ي ياتي ي ا ت ا ت ي ياتي ياتي ا ت ا ت ي ياتي ياتي ياتي ياتي ياتي ياتي ياتي ياتي ياتي ياتي ا ل ي ياتي ا ت ي ي ا ي ياتي ا ت ي ياتي ياتي ياتي ياتي ياتي ياتي ياتي ياتي ياتي ياتي ي ا ت ا ت ا ت ي ا ت ي ا ت ي ياتي ياتي ا ت ي ي ا ا ل ي ياتي ياتي ياتي ياتي ياتي ياتي ي ا ت ل ي ا ا ل ل ه ا ي ياتي ياتي ياتي ياتي ياتيييي ياتي ياتي ياتي ي ي ي ي ي ي الله ماله؟ هل, هل تذكره ب ل و تعدوا ن ع م ة الله لا تاسوها نعمه ة لا تتذكر يوم من ا ل أ ي ا م ب تتذكر كل شيء نعم فربك الرحمن سبحانه وتعالى يؤكد لك ت أ ك ي د ا لا شك فيه ويقول لك ثم ل ت س أ ل ن يومئذ عن النهي يا عبد الله إ ذ ا وقفت أ م ا م ربك يوم ا ل ق ي ا م ة كما قال الله سبحانه وتعالى الله يوقظ بمير العرض وأناله البشره يقول إن السماء انشقت واذنت لربها وحقت واذا الارض مدت والقت ما فيها وتخلت واذنت لربها وحقت يا ايها الانسان انتبه يا ايها الانسان انك كادح الى ربك كدعا فملاقيه ب م ف ر د ما معك قبيله ما معك اي مخلوق فملاقيه انت بمفرده تقف امام الله تذكر ل ا ب ل عبايه لا جلابيه لا شروال لا عريان كما وجدت امه ح ف ي ا ن اريال تقف امام الله وهناك حساب حساب على ما قدمت يداك يوم ينظر المرء ما قدمت يده م ش ع م ل ا ب و ه م ع م ل جدا لا ما قدمت يداه ق م ل ه كل ن ف س ط لما كسرت رهينا لاقف امام الله هذا ننظر من ننظر ا ل ق ر آ ن يؤكده الله للناس يا َ أ َ ي ُّ ه َ ا الانسان ْ انك َ كادع َ الى َ ربك ََِّ كدعا َ فملاقيه ُِ ف َ م َّ ا من َْ أ ُ و ت ِ ي َ كتابه ََُِ ب ِ ي م ِ ي ن ِ فسوف َََْ يحاسب ََُُ حسابا ًَِ يسيرا ًَِ وينقلب َََُِْ الى َ اهله مسرورا منذر واما من ا م ت ن ْ ت ُ ب ه وراء ظ َ ر ك لان هؤلاء لا يكلمهم الله ولا ء َ ظ َ ه يجب ه الاب الكبار كذب ا ب ه ل ا ا ب م ا من اوتي كتابه وراء ظهري فسوف ي ج ع و ثبوره ا ي لا لي م ينفع لكن يطلع سعيرا ربنا بين السبب سنو ق انه ل إ كان في اهله مسرورا لا تخفى علي خافي بالله عليكم انا دائما اذكركم ويسي اقوى واحد فينا اشجع واحد فينا والله وبالله ما يستطيع يتحدد السور بتاع ا ل د و ل ة ما يستطيع والله ما تستطيع ت ت ع ذ د خصوصا اذا في رجل من رجال الامن او رجال الشرطه موجود والله ما تستطيع تعمل ك ل م ة لكن جنوب الرحمن معك ما, ما ي ل ه م ا ل قول الا لديه ر ق ب عتيق وربنا الرحمن عليم بكل شيء معكم اين ما كنتم وهكذا م ما ل ب ا د ي هذا ايمان لكن السؤال العظيم ليس ت السؤال عن ماء او اكل كم م س أ ل ة ب ر ض و شخص يشوف شخص بختك لكن ا ل م س ا ل ة الكبرى ه ا ل ق ر آ ن ده دي اكبر ن ع م ة في الوجود انا و انتم كل واحد فينا الله س ي س أ ل ه ا ل ق ر آ ن ده عملتوه عليه فهمت قريت حللت حلال ه ر م ت حرام أ ق م ت شرعه حكمت به احتكمت إ ل ي ه ده ا ل ق ر آ ن ده المشكله هي المشكله الكبيره من ك ل ا قران ي ب ا ك ده في ويستمسك الله, به لكل إنسان كأن الله يقاطب كل عبدي إ ن ك على صراط ا ل مستقيم إ ذ ا ت م ت ك له انت خلاص جيتش تواصلوا وانه لذكر لك ولقومك وسوقه ت س أ ل و ن فكر ا ن ت ب ه اخواننا المعلمين ل م ا ي ق و ل لي الطلبه ا س ب و ع الجاي جاي الامتحان شفت ا ل أ و ل ا د شو بديت يعملوا كيف ولما يقولوا الامتحان ب ك ر ة عربي أ و جغرافي أ و انجليزي اولادك ش و ف ه م يزاقوا وشنو يلعب ك ر ة بوش س ا ر ع اولاد الناجحين ا يقومون د ر ا س ة ث ه يقومون بامتحان يلعب بالليل يروم ليل ه أ ن ا ا ي د الامتحان اذا ما, إذا ما جاب ن ت ي ج ة ك و ي س ة ما بينجح و أ ن ا و إ ن ت إ ذ ا ما جاب ن ا ن ت ي ج ة ك و ي س ة ننجح عند الله ما ف ي ا م ت ح ا ن أ ن ا وانتو امتحانين ما ف ي ا م ت ح ا ن ب ت ع ر ب ن ه ايش ا ل م س أ ل ة فهذا امتحان الله ثم ي ت س أ ل و ن م ا ذ النعيم ا وهذا هو ا ل ق ر آ ن ونحن ا ل ع انعم م الله بها علينا هذا القرآن والرسول الذي عليه هذا القرآن أيضا سنسأل ايضا كما ا ه وتعالى عموا نعشر ا فيقولوا ماذا اجبتم المرسلين د شاهد ي سيكون ه رسوله م كل امة ل ي ه ا ونحن مع الصالحين محمد س ي ك و ن شاهد على اعمال نبي كل عمل العمل نبه مكتوب وكل العمل الذي نعمله سنقراه أ م ا م الله وعلا ي س أ ل محمد أ م ر ت به إ ذ ا كان ر س و ل قال نعم أ ب ش ر ه ب ق ت ن ا لكن اذا كان ر س و ل قال لا نشيل شالتنا بدر وما في أ ح د فينا ما ن ق ر أ ا ل ق ر آ ن انا أ ر س ل ن ا إ ل ي ك م رسولا ربنا قال إيه شاهدا عليكم شاهد ا ن ت ب ه الشاهد مروه محمد صلى الله عليه وسلم وكذا بالله شهيد فكرك الرسول إ يشهد شهد الزور و ر ب ا ل عالم ب ا ل ك ب ي ه ه انتبه ش ا ن ك د ه يجب علينا أ ن ن ق ر أ ص و ر ة الهاكم و أ ن ن ق ي ف حياتنا أ ن نبتعد من اللهو ن ك و ن جادين في العمل مع الله ل أ ن السؤال عظيم والموقف خطر لا ينفع فيه مال لا ينفع فيه بنون لا تنفع فيه ش ف ا ع ة إ ن م ا الذي ينفعك في ذلك اليوم إ ي م ا ن ك وعملك الصالح إ ي م ا ن ك وعملك الصالح والله أ ك د عن هذا اليوم يوم الدين وجاء بايات واضحات بينات وقال تبارك وتعالى وما أ د ر ا ك ما يوم الدين ثم ما أ د ر ا ك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والامر يومئذ لله بالله عليكم ن ا شئتكم الله إ ذ ا كان المسلم ي ق ر أ في كتاب الله و يوم ق ل ي و ي ف ر المرء من أ خ ي ه أ خ وامه ه شخيطه أخوه في ل ب ي يفر يفر كده يفر ي كده كده و يفر ي المرء من أ خ وأمه الام, الأم. هل أ ح د ي ف ر من أ م ه هل ا ل أ م ت ف ر من ابنها لكن ي و م ا ل ق ي ا م ة كلمح البصر و أ م ه و أ ب ي ه لان ا ب و ه جال ي ر ا لكن ي و م ا ل ق ي ا م ة نبي ه يوم يفر المرء من أ خ ي ه و أ م ه و أ ب ي ه وصاحبته زوجته واحد زوجته مودة واحد ممكن ممكن من لكل ب ي يجي ا منها ت ه يفر م م و ن امرئ د ه ن القيامة عليكم ا منهم أ و يومئذ ه ي شان يغنيه هكذا. هكذا يؤكد الله فعلينا بارك الله فيكم أ ي ه ا ا ل أ خ و ة الكرام أ ن تكون عقيدتنا ع ق ي د ة التوحيد مقرونه ب ع ق ي د ة اليوم ا ل آ خ ر ل أ ن اليوم ا ل آ خ ر ا ل إ ي م ا ن ب ا ل ق ي ا م ة والوقوف والحساب إ ذ ا وصل ط و ر في نفس ا ل إ ن س ا ن لا بد من ان يستقيم أ ن يستقيم لكن إ ذ اذا دخل الغرور إ دخل الغرور هو يصيب الكبيره لهذا قال الله لعبده المسلمي يا أ ي ه ا ا ل إ ن س ا ن ما غرك بربك الكريم ل م الذي ا ما غرك بربك ك ر ي م ا ل خلقت فسواك فعدلت في أ ي ص و ر ة ما شاء ركبت ولكن العليم الخبير يقول كلا سبب كلا بل تكذبون بالدين ف ا ل إ ي م ا ن في القلوب إ ي م ا ن ضعيف ماهو ا ل إ ي م ا ن الذي يطغى ا ل إ ن س ا ن إ ل ى العمل الى الجد ها نحن نرى نرى الان ناس كفار نؤمن ونشد ه الله أ ن ه م كفار النصارى مع أ ن ه م كفار و آ م ن و ا بباطلهم لما ي س ا من بلادهم ي ش و ا في أ و ر و ب ا معظم الكنائس في أ و ر و ب ا ا ل ل و ل معظم الكنائس في أ و ر و ب ا م غ ل أ حتى د ي أ ي إليها ح ت يوم ا ل أ ح د معظم الكنائس مغلق لكن يئسون ق ا ل لا مادام تحطمنا كمان نحطم غيرنا ج ا ل و ا ب ا د ن ا العميانه دي نصارى يبنوا ل مدارس ومستشفيات ن مشاريع خ ي ر ي ة إ ن ش ا ء ا ت باسم نصارى أليس هذا برعار على الأمة الإسلامية أمن ويحتاج ا ل ل م م س ن ى أن ا يمد ا ل ي د ي مد اليد العون الهولندي ا ل ع و ن ا ل أ م ر ي ك ي ا ل ع والانجليزي ن ا ل ع والفرنساني ن العون... لماذا؟, لماذا والرسول يؤكد اليد العليا خير من اليد السفلة يوكد خير من لماذا يزل المسلمون أيديهم إلى السبب ل أ ن ه م صاروا قساء كقساء السيل ولا غرض له م ولا ه م ولا شعور في ا ل إ س ل ا م وصلوا إ ل ى هذا الحطيب ا ل ا م ة ا ل ا س ل ا م ي ة أ م ة محمد يا نثار عبد المنى مدرب يا نثار عبد المنى اجريتانيا ل ل ن س ا ر ى حتى بلغ بهم الغرور الان ا ل ت م ش ي ر في بلادنا اصبح يعطوا المسلم كت ي س ر ف في شهر خمس وعشرين جنيه مسلم من الصباح يتيم الساعة يتبناه رجل في امريكا يتيم الاب البديل اسمه الاب البديل ا ب و مسلم اما م س ل م يجي, أبو... يجي له ابو بديل من هناك من اوروبا اكتب اسمه ياخذ صوت يرسل لها دائما هناك كل شهر بس ك و ي ع ل ا واجب ان ت ج ي من امريكا للمسلم و ا يتربى على هذا الاسف علمنا الحكام ياروه. ياروه. امام المسجد المصلين أم منها ينتظروا من يروا يروا الكبير يرى يرى شيخ يرى الخلوة هذا فيهم اهذه امه يتأثروا نقرأ شيء ورائهم العقبة التي بيننا ربنا يقول ربنا فك ل العقبة ا اقتحم وما د ر ما العقبة فق رقبه الاطعام في يوم ذي م س ق ب ة يتيما ذا مقربه او مسكينا ذا متربه اذا كان امه محمد التي بشرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول ه انا وكافر اليتيم كهاتين في الجنه لا ل لا ي ي ت م ق ي م ة له و ل ا وبالامش القريب ايام اتأخر اجي ومنذ اولا الصغار الانتصف ارى صغار في الليل بعد ا ل س ا ع ة ا ل ع ا ش ر ة صغار ي أ ت و ن من ا ل س و ق والله عليهم ملابس عليهم منظر استغربوا ه ل ا ء يعيشون وسط أ م ة إ س ل ا م ي ة الهم من يرحمهم البعض منهم صار خلاص مدمن سكر ما عليه إ ل ا أ ن يجري وخلف السيارات و ي أ خ ذ البنزين ويشمه عشان عشان لانه يقبك ل أ ن ما وجد من ياويه ما وجد من يطعن ما وجد من يخشيه ولذلك صار يتلطخ أ ش ب ه اجعل ك أ ن م ا شعب ي ن ش أ وسط ا هذه ا ل أ م ة و ا ل ك ا ر ث ة تكون ك ا ر ث ة ما بعد يكون قابل ل ل ش ي ع ي ة قابل ل ل م س ل ا ن ي ه قابل ل أ ي شيء ل أ ن ه لم يجد بين المسلمين من يرحم اليتيم من يرحم المسكين من ينظر في عالم ما وجد ذلك ف ا ل إ س ل ا م ليس اسم بارك الله فيكم الإسلام, الاسلام عمل قل اعملوا ا ل إ س ل ا م شعور ب ا ل م س ؤ و ل ي ة شعور ب ا ل إ ن س ا ن ر ح م ة ع ط ا عمل خيري يثبت على أ ن ك أ ن ت صحيح م س لقد م تريد ا ل أ ج ر والخيار من الله سبحانه وتعالى لهذا الذين تبقونا ب ا ل إ ي م ا ن كان يقرب منهم ا ل إ ن ف ا ق في سبيل الله وكان احدهم ي أ ت ي بكل ما يملك بكل ما يملك ما وعندما ي س أ ل ماذا تركت لاهلك يقول تركت لهم الله ورسوله نحن لا عندنا استطاع الان استطاع الان عشان ناخد لا استطاع استطاع و ا ح د مسكين من ل و الشوارع ل ا عشان ء ر دون ب ي ه نعلمه نخشيه نهيه ع ش ا ن نقوم رجله ستاتي ل م عشان, عشان ل ولهذا ي ا ل ك ا ر ث ة و ا ل م س ؤ و ل ي ة عظيمه ا عظيما إذا كان يعلمنا قرآن قال هم الذين لا يعرفون الله قال هم الذين لا يقدمون ا ل ص ل ا ة لا قال فذلك الذي ي د ع و اليتيم ولا يحض على طعام المسكين هذا هنا مكذب وذكى إذا إذن ذلك بالدين وصاب كانت القلب、حلح. ما فيه الشعور ما الإحساس لتقديم لتقديم المساعدة、للفقير. لليتيم للمظلوم معنى ولو صلى العون للفقير لست بمسلم في في أرأيت أنت القرآن وحج برطة أرأيت ا ل ذ ي من لم ك ر هذه ا ل ص و ر ة من م ن العصر ارعيت أ ر ن ي ت الذي ي ك ر ن م ن ه و فذلك ا ل ذ ي ادرس ولعلي ا ف ع ل ى طعم ا المسكين ا ل ي ت ي م ا ل آ ن ب ا س م ا ل صدقت ا ا ل ش ي ط ا ن ي ة التي ت د م و ه ا ل ل أ م و ا ت ل ا م ب ق ر ح وعليها ط أ و ل ش ي ء عند بدر ض ه ا ع ن بدر اين بدر اين ب د ه ا ومع ا ل س ل ا م ن ب د ذلك ي ع ن ي إ ذ ا أ ب و م ا ي ف ا ك ل ه م بدرتين أ و ب د ر ة أ و ل شيء أ ك ل حق اليتيم أ ك ل و ا باسم صدقه للميت وجاءوا باسم الشعوذه والدقر اكلوها واخترقوا هذا اليتيم ش ا ن يكونوا ه جهاز لبنه ص ي غ ة ل ل م ص ا ر حالا يحتضرون أ ب ت ل م د ر س ة مثلا ح بعد ش و ي ة دور ت ا خ ل ا ع فاتقوا الله يا أ م ي ن اتقوا الله يا مسلمين اتقوا الله حسبوا ا أ ن ف س ك م أ ن الذي بيدكم من المال كله يعلم م لعن الله ففكروا بالصله مع الله وربكم الرحمن يقول ا ي س ك ر ت م ل ا أ ز ي ق ل ك م نحن نريد شكرا شكرا عملي شكرا ل ل ه من ن ا ح ي ة ا ل ع م ل ي ة عشان نقدم ع م ل إ ن س ا ن ي ل ل إ ن س ا ن وما نريد بذلك إ ل ا وجه الله والدار ا ل آ خ ر ة ما وراء نريد من ذ لا ك ل س م ع ة لا جاه إ ل ا وجه الله والدار ا ل آ خ ر ة ف إ ذ ا صلحت هذه ا ل ن ي ة عسى الله سبحانه وتعالى ي ت و ف اللهم ن عنا ا وفراب أسأل أن يهديني و إ ا ك ص ر انا ط المستقيم و أ يرني ي و إ ك م الحق حقا ق ي ر ز نسالك ا اتباعه الباطل باطل ويرزقنا اجتنابه تعالى ويرن إنه م مجيد ي ع من كل خير س أ ل ك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك اللهم من كل شر استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونسألك اللهم ربي بكل اسم هو لك أ ن تجعل ا ل ق ر آ ن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء همنا وحللنا و أ ن ترزقنا تلاوته أ ن ا الليل وان أ ن ا ل ه ا ر وأن تيسرنا فهمه والعمل به و أ ن تجعله ح ج ة لنا ولا تجعل ح ج ة علينا برحمتك يا أرحم ارحم ل ونسألك الراحمين ه ك ا ل ا ع ل ا نبيك محمد